وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَاقًا فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ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 وَفيِي ذَالِكُم بَلَاءُم مِ الرَبِّكُمْ عَظب وَوعددنَ مُسَافَلافِيلَ لَلَ تَوْ وَأَتْمَمَّهَا بِعَشْرِم فَتَمْ فَتََّ مِ قاتُ رَبِّهِ أَرربَعينَ لَلى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 فَلََّا أَفَ ققَالًَا سُ بحانكَتُ بَتُ إلَْكَ وَأَن أَ